بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فان ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما الْيَتِيمَ فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر